رددناكم على هدى بعد إذجاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار. بل مكر الليل وَرِيَثٌ مِن نَّذِيرِ اللَّهِ إِلَّا, إلا قَالُوا مُتَرَفُّونَ إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أموال كل ربي يبتكر الرزق لي